نبي أولاب من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولاب بعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمؤاجلين إلا أن تفعلوا إلى أولي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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ مِن مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ ظَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا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 لَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَرْهَبَكُمْ أَرْضُهُمْ وَدِيَارُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَضَلَّكُمْ عَنِ ٱلطَّآئِفَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا يَٰأَيُّهَا يا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 وَمَنْ يَقُنُّ مِنْكُنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِكَ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُمْكَ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ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 115. إن الله كان لطيفا خبيرا 116. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والقاشعات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 أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتقش الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في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 جَاعَلَكُمْ وَلِيًّا رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا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 117. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 118. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 119. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا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 من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتبونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا كازواجك اللاتي اتيت اذورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عنك وبنات عن ماتك وبنات خانك وبنات خاناتك اللاتي هاجرن معك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 ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نساء ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا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 لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا